بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وعلم بالقلم علم الالف got on the uh... हुआ परचेज